يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أي الذين آمنوا هل أدنكم على تجارتي تجكم هل أدنكم على تجارتي تجكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأفوسكم ذلك خير لكم إن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 وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله